بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمن منهم قائفة ليتسفقهم ليتسفقهم في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم لعندهم يحزون يا ايها الذي vidun fi وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقولوا أيكم زادت الذين آمنوا فزادهم أم إيمانا ولو هم ان الى ربي وما كنك رد إنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يسوبون ثم لا وَإِذَا مَا هُنزِلَتْ سُورَةُ النَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ربتم عَرِفْنَا عَلَيْكُمْ بال... فإن تولوا فقل حسبي الله وَدِينَا رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ أَنفُسِكُمْ عَذِذُونَ عَلَيْهِ فَانْتُ عليه ما عادتم حريص عليكم بالمؤمنين غفوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليك وذكرت